فَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ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 ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 لَفَتَدَوَّ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ